اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الكون يا شمس الدجاه قل لي بماذا أستقي كلماتي قل لي لعل الشعر يعجز من أضحى أسير الحب والزفراتي سَتُجَاب قُلْ لِي بِمَا اسْتَقِي كَلِمَاتِي قُلْ لِي لَعَلَّ كل الشعر والوصف البديع كلاهما في أن يصوغ من القليل بئات أنت الذي عمّ الوجود سناؤه أنت البدور بحلكة الظلمات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 محمد حمد تحيا بل وبعد مماته فلقد بلعت من الإله وسيلة ومقام حمد علي الدرجات يزمن الله اسيرا حب والسفراتي اضحى اسيرا أسير ما تلا صق جلده بتراب هذه أرض من خطواتي ولأنت أزكى ما تعالى ذكره ولأنت عند الله حبل نجاتي الأرض والكون الفسيح ووسعه والنهر عذبا والبحار وذاتي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 صلى عليك الله يا شمس الدهجاء يا من تردد في صدان بضاتي يا نور هذا الكون يا شمس الدهجاء يا اضحى اسيرا حب و الزفراتي اضحى اسيرا حب